بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء i وإذا الكواكب u وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِيرَةٌ وَإِذَا الْقُبُورُ بُطِيرَةٌ عَلِمَ السَّمَسُّ مَا قَدَمَ مَا <تصفيق> الذي خلقك فسو كف عذلك في أي صورة ما شاء ربك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 ضَرَرًا لَنَا فِي نَعِيم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي جَهَنَّمَ وما أدرك ما يوم الدين وما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 وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذِ اللِّ